أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه س ن ة ولا نوم. لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَاذَا الَّذِي يَشْفَعُ ع َ د ه ُ إلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن ا ل رسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن و ن كل آمن بالله وما وكته وكتبه و ر س ُ ل ه لا نفرق بين أحد من ر س ُ ل ه وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا يسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا ت آ خ ذ ن ا إ ل ن ا س َ ا و ا ق أ ن ا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به و ع ف ع ا ًَ ن ا و َ ع ف و ع ن ّ ا و َ غ ف ِ ر ل ن َ ا و َ ر ح َ م ن ا و َ ع ْ ف و ن َّ ا و َ ف ِ ر لَنَا و َ ر ح َ م ن َ ا و َ أ ع ْ ف ُ و ن ا و َ ف ِ ر لَنَا و َ ر ح َ م ن ا أ َ ت َ م َ و ل َ ا ن ا ف َ ن ص ر ن َ ا عَلَى ا ل ق َ و م ِ ا ل ك َ ا ف ِ ر ي ن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ك ف و ا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ا ل نفثات ا في العقد ومن شر حسد ا إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق إذا رق ب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ق ل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا غق ب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد ا إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قُل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن و ا ل ج ا س بسم الله الرحمن الرحيم ق ُ ل ْ ع َُ و ا بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ الناس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 حسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم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 وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله رب ا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله رب ا وبالإسلام د ي ن ا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ن ب ي ا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى نفس ي طرفة عين. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمي. ع اللهم عافني في ب ص ر ي لا إله إلا أنت.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 اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمي ع اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القض لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأن ا عبدك وأن ا على عهدك ووعدك م ا ا س ت ط ع ت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي، وأبو بذنبي، ف ا غ ف ر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملك ي أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك ه و َ أ َ ن َ أ َ ق ت َ ر ف َ عَلَى ن َ ف س ِ ي س ُ و َ ا ن أ َ و ْ أ َ ج ر ه ُ إلَى م ُ س ل م ا ل ل َّ ه ُ م ّ إ ِ ن ّ ي أ س أ َ ل ُ ك َ ا ل ع ا ف ي َ ة فِي ا ل د ّ ن ْ ي ا اللهم إني أسألك العفو والعافية في دني ي ودنيا ي وأهلي ومالي اللهم اسرع راتي وامر ورعتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي و ع ن يميني و ع ن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير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 وَأَنَّ مُحَمَّدَ ّ ه ُ عَبْدُكَ ل َ وَسََّ ََ ي ه ِ م ع وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أ ُ ش ْ ه ِ د ُ ك َ و َ أ ُ ش ْ ه ِ د ُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْكَ أَفْضَلُ لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد ا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك اللهم إنت أمسيت أشهدك و أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وَأَنَّ مُحَمَّدَنَّ ف ا ل ل َّ ه ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُكَ و َ ر َ س ُ و ل ُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ ع َ ر ْ ش ِ ك َ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنْكَ أَنْتَ اللَّهُ لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ع ب د ك ورسوله أمسينا وأمسل ى ا ملك لله والحمد لله.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 وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء ا ل ك ب ربي ر أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في ا ل ق ب ر أم س ي ن ا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف ا مسلما وما كان من المشركين.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 أعوذ بكلمات الله ا ل ت ا م ن ة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله الثامنة من شر ما خلق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وذاك على محمد وعلى آل محمد كما ب ا ر ك ت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم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 وعلى آل محمد كما ب ا ع ت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.